أحسن الله إليكم وبارك فيكم وأفعل الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا السائل يقول هل يجوز أن أعمل عمرة, عمرة وأنا متمتع فأجعلها فأجعل وأجعل بعدها عمرة لأبي المتوفى المتمتع الذي له أن يفعل في سفره هو أن يأتي بأعمال العمره كاملة ثم يتحلل منها وإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحج يحرم بالحج ويأتي بأعمال الحج كاملة هذا الذي له أن يفعله وإذا أراد عمره أخرى عن نفسه وعن قرابته يجعلها إذا تهيأ له سفرة أخرى أما في سفرة هذه يكون في مكة يدعو الله عز وجل وان تيسر له طواف بدون زحام يفعل ذلك وإلا يحفظ أوقاته في الدعاء والذكر والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع العبادات وإذا تيسر له سفر أخرى فإنه يعتمر سواء عن نفسه أو عن والده أو عن غيره من قرابته فلا يخرج من مكة ليعتمر وإنما يدخل مكة معتمرا وعمرة التنعيم هذه تكون في مثل ما حصل لأم المؤمنين عائشة إذا كان هناك ظرف خاص أو أمر معين لا يقصد الإنسان فعل ذلك ابتداء من حين إنشاء السفر عائشة رضي الله عنها لما خرجت من المدينة ما قصدت أن تعتمر بعد أن تنتهي من الحج وإنما حصل لها ظرف معين في حجها فاستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها أن تعتمر بعد الحج وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يعتمر معها مع أنه قطع المسافات إلى الحل ثم إلى الحرم إلى البيت ولم يعتمر إذا كان هناك ظرف معين أما ابتداء الإنسان من أول أمر يقصد أن يعتمر أو ما يفعل كثير من الحجاج عدة عمر يعتمرونها بعد الحج عمر متوالية فهذا ما يعرف له دليل واضح في سنة النبي الكريم صلوات الله والسلام عليه ولا في هدي السلف الصالح السلام عليكم هذا السائل يقول هل يجوز المرور بين يدي المصلي أثناء الصلاة في المسجد النبوي لكثرة الزحام الأحاديث التي وردت في, في, في المرور فيها بيان لخطورة الأمر وقد كان عليه الصلاة والسلام لأن يقف أحدكم أربعين بعض الرواة خريفا خير لهم من أن يمر من بين يدي المصلي فالمسألة فيها فيها خطورة والأمر ليس بالهيم والذي ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه سواء في المسجد النبوي أو في أي مسجد ألا يمر بين يدي المصلي ألا يمر بين يدي المصلي والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا وكثير من الذين يمرون بين أيدي المصلين سواء في هذا المسجد يمرون وليس هناك حاجة ضرورة أخرجته حتى يمر تجد يمر من أمام مئات المصلين أو عشرات المصلين ثم يقف عند باب المسجد نصف ساعة يتحدث مع شخص فهو لم يخرج لمصلحه ضرورية وأمر ضروري أو شيء مضطر إليه وإنما امور معتاده فيطمع الانسان ويبقى وإذا انتهى الناس من النفل يخرج وعادة أن النافل تكون تأخذ من الناس دقيقتين ثلاث دقائق لا, لا تأخذ وقتا لكن عجلة الناس هي التي تجر على كثير منهم الوقوع في المخالفة فعلى كل حال ينبغي الإنسان أن لا يعود نفسه على المرور بين يدي المصلي ويمنع نفسه من ذلك لما جاء في السنة من النهي الشديد عن فعل هذا الأمر الله عليكم هذا السائل يقول هل صلاة النافلة في المسجد في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم تعادل ألف صلاة الذي ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفضيل مسجده هو قوله صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواء إلا المسجد الحرام وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة ليس خاصا بالفريضة بل هذا التضعيف والتفضيل شامل للفرض والنفل ولكنه في الوقت نفسه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة فالصلاة في المسجد النبوي صلاه النافلة في المسجد النبوي مضعفة إلى ألف صلاة لكن صلاتك لها في البيت أفضل صلاتك لها في البيت أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة المكتوبة في المسجد أما النافلة فهي أفضل في المسجد أفضل أما النافلة في أفضل في البيت أن تصليها في بيتك فصلاة النافلة في المسجد النبوي بألف وفي البيت أفضل وفي البيت أفضل نعم حسن الله عليكم هذا سال يقول ما حكم المبيت في عرفة اليوم الثامن وعدم الذهاب إلى مина الذي ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه على السنة وأن يفعل أعمال الحج على ضوء سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه و والنبي صلى الله عليه وسلم كان في منى اليوم الثامن وصبيحة عرفه صلوات الله وسلامه عليه انتقل إلى إلى إلى عرفات وأما مبيت ليلة الثامن في عرفه أو اليوم الثامن أو ليلة عرفه مبيتها بعرفة إذا فعل الإنسان ذلك لا يقال إنه لا يجوز لكنه فيه ترك للأولى والسنة والتقيد بما كان عليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فالذي ينبغي الإنسان أن يحرص على أعمال الحج أن تأتي كلها على السنة في الآداب والواجبات والأركان يحرص على ذلك ولا يفتح على نفسه باب الاختصار في الحج فبعض الناس إذا دخل, إذا دخل في باب الاختصار يختصر السنن وبعضهم ينتقل من اختصار السنن إلى اختصار الواجبات وانتقاص الأركان ويبدأ يبحث عن الرخص لماذا هي أيام معدودات احرص على أن تكون على أتم ما يكون وعلى أفضل ما يكون ما فإذا حصل لك ضرورة أو ظرف معين هنا تأتي, تأتي البحث عن الرخصة أما الإنسان النشيط والقوي يجتهد أن تكون أعماله في حجه كلها وفق سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في السنن والواجبات والأركان هذا السائل يقول كيف نعرف فيما يصيب الإنسان هل هو عذاب أو ابتلاء او امتحان انتهى هينا. المصائب التي تصيب الإنسان في هذه الحياة الدنيا إما أن تكون للإنسان خير أو تكون شر إما أن تكون المصيبة خير للإنسان أو تكون شر على الإنسان فهي خير له إذا بالصبر وبالاحتساب قد قال عليه الصلاة والسلام عجبا لامر المؤمن ان أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وذلك لا يكون إلا للمؤمن فالمصيبة التي تصيب الإنسان قد تكون خيرا له بما يتلقاها به من الصبر والاحتساب وقد تكون ضرا عليه في دينه ودنياه وبدنه إذا تلقاها بالسخط والجزع وعدم الصبر وعدم الرضا أما من يتلقى المصائب بالصبر والاحتساب فهذه خير له وزيادة في حسناته وثوابه عند الله تبارك وتعالى ويقول ايضا في سؤاله الثاني هل هناك أثر في أن الزلازل والبراكين؟ تصلى لها صلاة الكسوف صلاة الكسوف خاصة بالكسوف وهي الصلاة المعروفة الثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والشمس كسفت في زمنه عليه الصلاة والسلام مرة واحدة فنودي بالصلاه الصلاة جامعة واجتمع الناس في مسجده عليه الصلاة والسلام وصلى بهم ركعتين كل ركعة بركوعين صلى بهم ركعتين كل ركعة بركوعين فهذه الصلاة بهذه الصفه تفعل في الكسوف أما إذا حصل زلازل وفيضانات أو نحو ذلك فكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يصلي ركعتين الركعتين المعروفة ويدعو الإنسان يسأل الله أن يفرج الهم يفزع إلى الصلاة أما صلاة الكسوف بالصفة التي ثبتت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام تصلى كما ثبت بذلك الحديث في الكسوف وأما الفيضانات والزلازل و نحو هذه الأشياء لا بأس أن يفزع الإنسان إلى الصلاة يصلي ويدعو ويستغفر ويتوب إلى الله ويسأل الله الفرج وكشف الكرب نعم هذا السائل يقول إذا كان كلا الرجلين مسافرين وأراد أحدهما أن يرجع من سفره كيف يودع أحدهم الآخر إذا أراد أحدهما أن يرجع من سفره ألا الذي بقي في السفر هو الذي حكمه حكم المقيم، فالمسافر يقول له استودع الله, استودع الله دينك وأمانتك وخاتم عملك، وهو يقول لمن أراد أن يسافر استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. وهل التكبير هذا سال يقول هل التكبير على كل شرف والتسبيح على كل منحدر خاص على كل منحدر؟ خاص بالسفر لا كنا اذا علونا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا او اذا هبطنا نزل سبحنا فاذا حصل هذا حتى لو لم يكن في السفر على الانسان جبلا أو مكانا مرتفع وكبر كبر الله عز وجل هذا لا به وكان عليه الصلاه والسلام اذا ركب الدابه كبر قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعم الله هذا السائل يقول أريد الذهاب إلى مكة ولن أحرم إلا في مكة فهل يجوز ذلك لا يجوز لك ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحجن وعمرة فهذا الحديث يفيد أن الإحرام من الميقات واجب من واجباتي الحج حسنا الله إليكم هذا السال يقول هل يجوز أن نحرم من داخل الباص في من دون النزول والاغتسال والصلاة في الميقات لا ليس بلازم النزول في الميقات ليس بلازم وبعض الناس يكون معهم اناس كبار في السن فيلحكون بهم شقه وتعب ويذهبون بهم إلى داخل المسجد وهذا كله ليس بلازم المطلوب النية من الميقات ولو كان الإنسان على على دابته ولو كان الإنسان على دابته فليس بلازم هذا النزول وأما قضية الاغتسال فلو انه اغتسل في سكن في بيته ولبس الاحرام أيضا في بيته وذهب جاهزا متهيئا وإذا وصل الميقات يكون منه النية وبعض الناس يعتقد أن الاغتسال لا بد أن يكون في الميقات ولبس الاحرام لا بد أن يكون في الميقات وهذا أيضا يسبب على كثير من الحجاج من المشقة عندما تجتمع الباصات الكثيرة في وقت واحد ثم يحصل زحام على أماكن الاغتسال وقد كان عنده مهيى في بيته وفي سكنه فاغتسالك في بيتك ولبسك الإحرام في البيت في السكن وتذهب مستعدا جاهزا هذا أمر لا بأس به هذا والله تعالى أعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين